الا يبخل بعضنا على بعض بالنصحه وعلينا ان أن ان نراعي ادب النصيحه لحق والده فبما رحمة الله من تلمهم ولو كنت فضلا غريب القلب لم فضوا من عقله عليكم بالرد فما كان الرزق بشيء إلا زانه وفهنزع من شيء إلا شانه فإن الله يعطي على الرزق ما لا يعطي على الأرض ترفقوا بإخوانكم واحرصوا على جمع الكلمة فيما بينكم على الحق والهدى احرصوا على هداية من ظل وعلى بيان الحق ومصرطه بالوسائل الشرعية وبالحكمة والموعظة الحسنة وابتعدوا غاية البعد عن أسباب الفرق فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الشيطان قد أيت أن يعبدوا المصلون في العرب ولكن بالتحريش بينكم فإن ينبغي علينا أن يحكي بعضنا في بعض واحسنوا الظن بمن ظاهره العدالة كما قال الله عز وجل لأولئك سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا فأحذر عند الله أن تكون ممن يشيء الظن بإخوانه وتسعى في الظرقة بينهم وعلينا أيضا أيضا الأخبة أن نحرص على حسن الأدب مع أشياخنا طلبة العلم والأشياخ هالك يبذلون جهداً في تعليم أخوانهم كتاب ربهم سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجذعهم الأخيرة تأذى تأذى يا صالب الإن تأذى تأذى بالأسلام العظيمة أي تحتشن مخاطبة تأذى وأنتم تحتشن إلى حب الأسماء والألقاب إليه وانا تعارضه في خطاه وعليك ان تحسن عرض السؤال بين يديك وان تحسن صياغه النب وهان تاخذ انفي وعادي وايما اذا خطا خطا فلا لا تكن صا انا منفر باحثا للعي الا اياك فإن هذا مقصد عليك أن تسمي زينا وعرض وأن تبعد شيئا إذا أعلم شيئك أنه صاحب سنة يرجع إلى الحرق والهدى عما إذا كان قد تعثر بأمرهم يصادم السنة مصادمة ويعارض العقيدة موها أحضر فإذا أردى فإنه لكرمة له فأعدوا يا أخي أن تتفقى فيك النصيحة وأن تعلم أصول الدعوة الحلقية وأن تتعرض على سبيل الحق والهزرة أما أن تطيش يمسك الشباب وتجري بالفتنة مشرقة ومغربة فإن أنشلك هذا المسلك قد فقط قديم وسيسقط قريبا وما أتى من زمان يسقط في أمثال هؤلاء أما الزبد فيذاب جبهة وأما ما ينفع الناس فيمكت بالأرض إعادة لعبرة لمن كان له قل عبرة يا عبد الله ارجع إلى الورى ارجع إلى الورى لترى أطواما عاشوا في يوم ما وقد أقبل عليهم الكثيرون فأخصموا السنة ونادى العلماء صاروا كالجأس للأجرى سبيما وإذا احذر أن تطيحك بمثل هذا المأذر او ان تسقط فطيحة تسقط واحد فطيحة تسقط بمثل هذا المأذر عليك ان تطلب اسباب السلامة لدينك وان تحرص على المحبة الإنسانك بإقامة العلم وإقامة الرصح وإقامة الدعوة وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن بأدبه أن تعلم أنه منكر تعلم أنه معروف وأن تصبر وأن تكون حنيما، وأن لك تنكار هذا المنكر إلى ما هو أنكر من علم يا أخي علم تسوق النفس سوحا جلسه من شاء علم عليك أن تتعلم أخي صالب العلم السؤادة التأمن مراجعة الآن من علم قبل أن تخلط فيك عشواء وتنفسد من حيث أردت أن وعلينا معايا الإخوة أيضا أن تستفت إلى الفتن التي يسعى بها بعض الناس في التحريك بين طلاب العلم وبين الأشياء أخلاق أهداد ينبغي أن يكون موفدا وينبغي الإخوة من الأشياء الله أن يستعلموا أن هنالك مصحب ديدنه وشأنه ليس في عير ولا نفير Fakim ırzâ qawla minhahuna ve tâkidih minhahuna Şeyh Bülan ve hülye kada ve hülye kada Müşünün arştihdina Fakim qad arşatabına Fahal ağaçir Al-Aqim Salih An-tabtahu sümle amam haulâ Bitağdeebim Bitağdeebim Al-Adab Al-adab Al-adab al al وهو صبيه نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم ينبغي أن يعذب كل من رام الشقاة والفرقة بين آل السنة أن يؤذب بين أشياقها أن يؤذب بين طلابها أن يؤذب من أن يفضح تحت أي خصاء المنهج السنة الأهل أيها هو ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابه القراء منهج قام بعلم وعادل قام بعلم وعدل أعبى قام بعلم وعدل ما قام بجهل وزفى ما قام بظلم وجور ما قام بحقب وحسب ما قام بفرقة وشقاق منهج أنزل هو ربنا فسعد به المسلمون وأنف به الصيبون الصالحون منهج يجمع على الحق ولا يقرر ويجمع على السنة ولا يزرع بدعا وأحداثا وفرقا ولذلك ينبغي أيها الطالب ألا تكن بوقا يصبر كل ما يسمع لا إذا ما أشيخ صنّا وحول ما أصنّا بحت أصواتهم الدعوة إلى الألفة والإجتماع على الحق وعلى الحض والهدى بحت أصواتهم في نبذ الفرقة بين السلفين وعلى الإسلام بحت أصواتهم في جميع كلمتي بين طلاب العلمي وشيخ الصنّ تأتي أنسا وتبدي يمينا وشمالا بيننا بيننا لا يدانوا الفرق لا تعود إلا إذا صار القوم شذا مدر ما هذا أمران أمران ينبغي أن يسعى اخواننا القائمون على تربية أئمهم وتعليمهم بنصيهم وتذكيرهم ألا مقام لكم في مجالس. ينبطي لنا أن نفتح بابا على دعوة جنات بفرقة والخلاف نعم للنصح الصابق ونعم بيان الخطأ بعلم وعادل ونعم لقبول النقص ونعم أيضا لقبول التخصئات لمن جاء ببران ودليل على المصول العلمية بالشرعية ونعم أيضا لمحبة جميع الكلمة على الحق والودهى لكن أن تكون فتانة فلا وأن تكون مفرقة فلا وأن تكون كذابة تبئت الخلق الذي أنت عليه حتى تفعى بالتبريق بين الأحزة عليكم مراتي وإخوة أن الأبواب أمام المتسنقين على سياد هذه الدعوة الطيبة وكما قلت قابلوا فإن الدعوة ماضية بنا أو بغيرنا والله قد تكفل بحفظ الدين إن نحن نزلنا الذكرى وإن الأولى حافظون فتأمر في تاريخ قديم فخاقط هؤلاء هؤلاء بقي صحابة رسول الله وبقي التابعون لهم بإحسام وبقي السابع السابعين بقي الأنبياء دينهم وأولئك الذين عادوهم أين هم بقي الصحابة أين الخوارج أين القدرية أين المؤتزلة بقي التابعون أين سراق الضلال أين ابن أبي دعال أين ابن العلقامي أين أين بسل من ريفي؟ أين وأين؟ أين واصل ابن عطاء؟ أين عمر بن عبري؟ أين هؤلاء جميعا؟ أين الفرابي؟ أين ابن سيناء؟ أين هؤلاء كلهم الذين من الفلاسفة وعرباب الودع؟ أين ذهب هؤلاء؟ ماتت دعوتهم؟ أين الذين خاصموا شيخ الإسلامي تيمية بن مخلوف بن أحوة؟ أين الذين خاصموا الإمام أحمد من علماء الكلام ومن أهل الكلام؟ أين الذين خاصموا محمد بن عبد الوعاب؟ وأين الذين خاصموا أشياء السنة؟ أين ذهب هؤلاء تاريخ؟ تُعِذُّ الله من أعزّ سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أخذ الله فتّش عن نفسك وعن قلبك. هل أنت تحب الخير والسنة؟ هل أنت تحب اجتمع آل على الحق والهدرة؟ هل تحب أن تكتر هذه الجعوة الصيبة وتبلغ مشارق الأرض ومباردة؟ أكثر هل تحب زعامة فدئس الخلق؟ هل تحب رئاسة فدئس المطلق؟ هل تحب أن يشار إليك بالفلام؟ أو أن يفتح لك في المدالس فدئس فلو... ما أعدت؟ عليك أن تحقق الدين لله ألا لله الخالص وما أمر إلا للعبود الله مخلصين لأرسين حنفاء علينا أن نستوصي بآل السنة خيرا كما قال الحسن البصري استو... استوصوا يا أهل السنة بأنفسكم خيرا فأنتم اليوم أقل الناس هذا في زمن الحسن البصري كيف في زمننا اليوم وأهل السنة ينبعنا من قوتم واحيدة عليكم أن تستميو على الحق والعدل، وألا تزج بنفسك في مصاري القوم والتعين من هو بغيره؟ التعين من هو أيضاً بغيره؟ عافد على إن يتك على إن يتك بكتاب الله. كتاب أنزله بك مباركاً ليذبر آياته وليتذكر آل الناس ولنزل القرآن ما هو شفاه وأحمص للمؤمنين ولا يفيد الظالمين إلا خسارة إقرأ القرآن بين عيتي يوم الدين وشفي عيالك الماهر بالقرآن معتدلة الكرام الضرر والذي يقرأ القرآن ويتدعته به والله عليه الشرف له القرآن إن الله لا بهذا الكتاب أقوامه ويضع به آخرين ان لله أهلين وأن القرآن هم آبوا الله وخاصته حناية الكتاب الله لا حسن إلا فسنتين وجلوا لا تاه الله القرآن فهو به الليل واطراف الناع فاسميت لنا جنابيه فوالله عليه وسلم نظر الله مران سمع ما قالت لفه وعا فاداها كما سمع انشر الخير عن علم الجاهل علمني الجاهل علمني الجاهل, علم الجاهل. احرص على هدايه الحائر احرص على إقامة من تعثر ناصح اذا رايت خطا ذكر نرده بمواعظ حسنه وبكلمه طيبه ان المعانيد فهو معانف فلا ينفع فيه إلا الكي فلا ينفع فيه إلا الكي لكن بعد ماذا بعد نصيحة مضيان وبعد وقت وزادر أما أن تبزع مباشرة إلى الفرقة فهذا ليس ذا سبيل أين أن نكون حكما عقلاء فإن فإن العقل يجعلك تتغافل فإن السيد قومه المتغافل ولذلك يحتاج المرض في فياسة إخوانه إلى حكمة وإلى تعقل وإلى سؤادة وإلى صبر يحتاج إلى حظ وعافظ أما الطياس الخطير فلا يصلح إلى قيادة إخوانه ولا إلى تربية إخوان طائس ماذا سيخرج لك الطائف خفير ماذا سيخرج لك الخفير حيثما وجد موضوخ ولا زائرين وحيثما سمع بصيحة هرع إليها لا ليس ذا بخلق ولذا عليك أي الأخ الحبيب أن تتفقد السهدى والتعصل قال الزهبي في ترجمتي قال الزهبي في ترجمتي الظاهير لا ليس ابن حزن هذا مؤسس المدهر وقال إن عقله إن عقله أكبر من علمه إن عقله أكبر من علمه هذه المدهر إذا قيل في الرجل إن عقله أكبر من علمه مدهر وإذا قيل إن علمه أكبر من عقله لا نعم، على أن بعضهم لا علم على عقل، وعلى هذا ينبغي أخي بالله، ينبغي لك أن تتعلم تأدي وتأني، وأن تتعلم أيضا مراجعة العلماء، وأن تسأل سؤال مسترشدين، لا سؤال متعمد، وعليك أيضا أن تستطيع أن تضاهي بمنظاهير العدالة، وأن تستضاهي بإخوانك. وأن تعلم برفق وبكلمة طيبة وتحرص على جميع كلمة على الحق والهدى أما بيان الخطأ الراضي بأصوله وبآدابه لمن يعلم الخطأ من الصواب والحق من الباطل أما إن يفتع الباب على مصراعي يرجعه كل أحد فليس داء علمي صحيح قائم على علم وعدد معكم يا إخوة ولا أحب أن أطيل عليكم وأظنني قد أطلت لكن أبي شوقا وشوقا إليكم أزاكم الله خير فنسأل الله عز أن يتقبل منا ومنكم ويوثقنا توثقكم لا صلاح القتل والعمل صلى الله على أبي محمد وعلى أبي موسعى